خمسة استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور هذا طالب واحد هذه طالبة واحدة هذا صف واحد هناك مدرستان اثنتان هناك صفان اثنان هناك مدرسان اثنان